موقع، أطري إلى الله يقدم. أروض بالله من الشيطان رجيم. يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله. لمن تتوه، ولمن ترجع، ولمن تفر، ولمن تتوجه. إنه الله توبوا. الله توبة نصوح عبد الله اسمح فالمؤمن يحتاج إلى توبة والصادق يحتاج إلى توبة وقائم الليل يحتاج إلى توبة وصائم النهار يحتاج إلى توبة وقارئ القرآن يحتاج إلى توبة كيف بالغافل عن ربه كف الذي ينظر إلى النساء يمنة ويسرف كفب الذي يستمع إلى الأغاني كفب أن يسر المعاصي ويظن أن الله لا يرى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 أو أنت تلهو تلعب ما تدري يا عبد الله متى تأتيك منيتك يقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب أقبل على الله ارجع إلى الله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبادي يا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لا أتيتك بقربة مغفرة. ما الذي يمنعك على الله عن الله؟ ما الذي يصدك عن سبيل الله؟ أقبل على الله يا عبد الله. اطرح بيندي، أسد له، ولتدمي عبد الله إن عزمت، وينقررت التوبة، وينرد الإنابة. فعليك بثلاثة أمور: أولها اندم على ما اندم على تلك الليالي الحمراء، وندم على تلك الأفعال القبيحة، وندم على ذنوبك العظيمة. اندم يا عبد الله.